مولا يا صاد دائما أبدا على حبيبك خاي لخيرك كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل tauli minna awalim qadahni ya rabbi al wa ya wasi' ya rabbi